أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكين عليها متقابلين يطوف عليهم الدان مخلدون.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 كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء ام بما كانوا يعملون لا يسمعون فيه لا ولا تاثيما إلا قيل سلاما Sena. Na wambele watakuambele, hao ndiyo wataka wakaribishwa, katika bustani za nyonema, hungu kubwa katika wawanzo, na wachache katika wamwisho. Watakuwa juu ya viti vya fakhari vili vya tonewa, wakiviegemea, wakielekeana, wakitumikiwa na wavulana wa ujana wa milele. Kwa fikombe na mabirika na bila uri za vinyuaji kutoka chemchem -chem safi. Hawata umu wa kichwa kwa vinyuaji hivyo wala hawatoleweshwa. Na matunda wa yapendayo. Na nyama zandege kama wanavyotamani Na mahuru laini. Walio kama mfano walulu zilio hifadhiwa. Ni malipo kwa liyokuwa kia tenda. Kumu hawata porojo wala maneno ya dhambi. Isipokuwa maneno ya salama salama imeletwa kwako na uongofu.com